وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والأربعين من دروس العقيدة نحن في موضوع الإيمان بالكتب وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تعريف الكتب لغة وشرعا وعن وجوب الإيمان بالكتب السماوية والأدلة النقلية في القرآن والسنة وعن ضرورة أو حاجة الناس إلى الكتب السماوية و ننتقل اليوم إلى موضوع جديد من الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها، يعني الحقائق الأساسية المتعلقة بالكتب السماوية التي يجب المؤمن بها بالضرورة. أول هذه الكتب بوصف مسرمين هو القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى كما تعلمون جميعا مع فنبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعذل عليه القرآن معجبا وتكثل بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو ديابة أو نقص وقد سمل هذا الحفظ كل نقص من نصوصه فهي آله سبحانه من متائل الحفظ في الصدور وفي السطور ما جعله محفوظا كلما وتفصيلا حتى انتشر في الأمم على اختلاف أمكناتهم وألسنتهم وأسمائهم وجعله ربنا سبحانه وتعالى قطعية سبب في كل عصر. ومكن ذهن في القلوب والعقول بما اوضع فيه من حلاوة وتلاوة وحق وعدل ودعوة انسانية فما يمكن اسنا ذهن الى خاسر الرسول صلى الله عليه وسلم الا من كان لا ينتوي على ذرة من عقل حول هذا الكتاب الكريم الذي هو دستورنا العظيم الذي منر الله به علينا وكرمنا به وجعله مجيزة على مر العصور والدغور حول هذا الكتاب الكريم حقائق أساسية من هذه الحقائق الأساسية أنه القرآن الكريم كتاب من عند الله لو جمعت كتب الأرض كلها لو جمعت كتب الأرض كلها لكانت كلها في كفة وكان كتاب الله في كفة أخرى لأنه كلام الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه هل يوازل خالق لنخلقه إذا كان لا يوازن الخالق الذي السماوات بطريات بيمينه والذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كم سيكون إذا كان لا يوازن خالق السماوات والأرض من ضعيف عاجز فقير مفتقر إلى كأس ماء وإلى مشقة هواء وإلى لقمة وإلى دواء وإلى طعام وإلى شراب إذا كان لا ييازم الخالق بالمخلوق كذلك لا ييازم كلام الخالق بكلام المخلوق كل ما تقع وعندك عليك في الأرض من كتب إنما هي من تأليف المخلوقات من تأليف المشر لكن القرآن كلام الله جل وعلا فلذلك الحقيقة الأولى أن القرآن الكريم كتاب من عند الله يعني أنت لما تعرف أن هذا الكتاب تعرف يقينيه كلام الله عز وجل وفيه أمر ونبي عندئذ تعرف قيمة الأمر الإلهي لأنه قيمة الأمر من قيمة الآمر لو أن إنسانا ذو رتبة عسكرية دئيلة جدا أعطاك أمرا قد تستجيب وقد لا تستجيب لكن الرتبة العالية جدا إذا وجهت إليك أمرا أبدأ الظلم أنك تستجيب بسرعة مذهلة لأنك تعرف حجم الأمر ومدى ما يبنى على مخالفته ومدى ما يحصد. من مكاسب فيما لو نفست الأمر وقد ثبت ذلك بكل من الدليلين العقلي والنقلي بالمناسبة يعني إذا أردت أن تنوع الأذلة حول موضوع ما فهناك الدليل العقلي وهناك الدليل النقلي وهناك الدليل الواقعي أكثر الأذلة لا تزيد عن دليل عقلي ودليل نقلي ودليل واقعي فالدليل النقلي نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة من كتاب الله او من الاحاديث الصحيحة المتواترة او من الاحاديث الاحد هذا هو الدليل العقلي النقلي بيننا الدليل العقلي ان تبنى المتاؤل الصحيحة على المقدمات المسلمة بها مقدمة مسلمة بها يبنى عليها نتيجة صحيحة هذا الدليل منطقي دليل عقلي كل إنسان فان هي مقدمة سكرات إنسان سكرات فان مقدمة ونتيجة منطقية كل إنسان يتنفس فلان إنسان إذن فلان يتنفس فالدليل العقلي هو ما تضمن من رجوله الإعجاز هذا الكتاب كلام الله عز وجل الذي بين يديك ما الدليل على أنه كلام الله عز وجل أن فيه إعجازا يستحيل ويستعصي على البشر مجتمعين ان يأتوا بسورة من نسمه او بآية من نسمه هذا هو الدليل طبعا في اجاز تشريعي في اجاز لغوي، في اجاز بياني في اجاز رياضي في اجاز حسابي في اجاز علمي في اجاز تاريخي في اجاز اجتماعي في اجاز فمي في اجاز اسريبي من اي ذاولة نذرت إلى كتاب الله تجد فيه إعجازا بمعنى أن البشر لا يستطيعون ولا مجتمعوا على أن يأتوا بآية من نسبه هذا هو الدليل العقلي هو ما تضمن من رجوع الإعجاز بحيث لا تتطاول القدرات الإنسانية مفترقة أو مجتمعة على الاتياد لمثله رغم تعاقبة الأخور وتيالة الدهور والبعجزات على اختلافها تثبت برهان برهانا ذاتيا قاطعا على أذنها هذا عند الله لأن البعجزة خلقا لمأروف العادات ولا يستطيع أن يخلق مأروف العادات إلا رب الأرض والسماوات وما زالت هذه العادات قد خرقت إذا هذا دليل قطعي على أن هذا الكلام من عند الله عز وجل وأما الدليل النقلي فهو ما ثبت بالتواتر القطعي الدلالة كابر عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت في آيات القرآن نفسه أدله من عند الله وليس من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في عند شيء اسمه التواتر يعني مراواة الجمع، الجمع الثقات العدول، يعني الجمع الثقات العدول، يعني الجمع الثقات العدول من من وقت أن نزل أنزل هذا القرآن إلى يومنا هذا. القرآن تلاوة شفاهاً. لو لم يكن بين أيدينا هذا الكتاب، هذا العصبة. لكان القرآن الكريم متواترا تواترا شفاهيا ما في عصر ما في حفظه الحفاظ حفظوا على يدي أساتذتهم والأساتذة حفظوا على يدي أساتذتهم جيلا بعد جيلا بعد جيلا إلى أن نقل ونحن نساعدون إلى السيد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لو بحثت في مضمون القرآن الكريم، في مضمونه الاجتماعي والفكري والعلم والبيان واللغوي والتاريخي والتشريعي، لو درست مضامين القرآن الكريم، لوجدتها من الإحكام والدقة والعمق والشمول والتحدي أنه لن تظهر. في المستقبل نظرية ولا حقيقة علمية تناقض هذه كتاب الله إذا مضمونه في إعجاز أن الزليل النقل على أنه كلام الله أنه نقل إلينا بالتواتر ومعنى التواتر أن يروي الجمع الغفير من الثقات والعدول عن الجمع الغفير من الثقات والعدول إلى أن نصل بهذا التواتر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة الثانية الحقيقة الأولى أن القرآن كتاب من عند الله اعلم أنك إذا فتحت هذا المصحف فهو كلام الله رب العالمين فعلى قدر معرفتك بالله رب العالمين تعرف كلام الله رب العالمين الحقيقة الثانية أن القرآن هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله على خاتم رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه, عليه. أول حقيقة عند الله ثاني حقيقة هو آخر كتاب السماوي الحقيقة الثالثة أن القرآن محفوظ بحفظ الله من كل تحريف أو تدبيل او بيادة او نقص ومصام عن ان يأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه حتى يرث الله الارض ومن عليها اول حقيقة انه من عند الله بالدليل العقلي وبالدليل النقلي والحقيقة الثانية ان القرآن الكريم اخر الكتب السماوية الذي أنزله الله الذي أنزله الله على آخر الأنبياء خاتم النبيين حقيقة ثالثة أن القرآن محفوظ بحفظ الله من من كل تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص ونصان من أن يأتيه الباطل يعني مثلا لو في فئة قرآنية فيها توجيه صحي مثلا ثبت بالعلم الحديث أن العلم يناقض هذا التفجيب معنى ذلك أن الباطل قد أتاه لأحياناً تظهر نظرية نعجب بها نسفق لها بعد حين من الزمن يظهر أنها ليس صحيحة وأنها ضاطلة وأن أصحابها وقعوا في متاهة عندئذ تسقط هذه النظرية ما من آية قرآنية على مر الدهور والعصور جاءت حقيقة علمية قطعية ناقضتها أبدا إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه حينما أنزل رمض خلفه ولا بعد كر الأصول من الظهور شيء آخر وقد ثبت ذلك بدليل الخبر المتوافل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت أيضا لدرهان التجربة والمشاهدة في كل عصر يعني من حفظ الله لهذا الكتاب أنه قيد له رجالا في كل عصر يعني دقيقين دقيقون جدا في استنباطهم وأحكامهم ضبطوا آياته ضبطوا مكيه ضبطوا مدنيه ضبطوا ناسخه ضبطوا منسوخه ضبط أسباب نزوله، ضبط أماكن الوقوف اللازم، ضبط حركاته وسكناته. يعني أدق الدقائق ضبطت وفرغ منها. وهؤلاء الذين سخرهم الله عز وجل لهذا الكتاب في كل عصر وفي كل مصر يقرضون أشد اليقظة. استح المصحف. تلقي آخر صفحة. الله عز وجل سخر أناس. شيخ المقارئ الفلاني توقيعه خاتم الشيخ الثاني الثالث عشرين ثلاثين عالم من علماء القرآن الكريم قرأوه كلمة كلمة وحرسا حرسا وحركة حركة وسكنة سكنة ووجدوا مطابقا لما عندهم ووقعوا على هذه النسخة وأي نسخة فيها تبديل أو تحوية سبحان الله سرعان ما تنكشف وسرعان ما تظهر وسرعان ما يؤمن بحق النسف هذه الحقائق أنه من عند الله وأنه آخر الكتب وأنه محفوظ ومصحن من أن يأتيه الضاطل من بين يديه ومن خلفه هذه الحقائق عمت في العالم الإسلامي إلى درجة أنها أصبحت من العقائد المعلومة من الدين بالضرورة وأن على كل من أن يعرفها معرفة يقينية وأن من أنكرها فقد كفر لا محالة يعني إذا واحد قال القرآن الله ما حفظه فقد كفر إذا قال مثلا أن هذا الكتاب ليس آخر الكتب إذا قال أن بعضه من الله بعضه من رسول الله فقد كفر فورا يكفر فورا إذا أنكر أحد هذه الحقائق وقع منكرها بالكفر الصريح في عنا فكرة هامة جدا وحيث أعملنا وصدقنا بالقرآن الكريم شوف، جملة وتفصيل أنه من عند الله وكتابه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيث نعلم أن الله تعالى أول فكرة من عند الله ثاني فكرة أن الله تعالى منذبا عن أي يثبت في كلامه غير الحق أي فكرة أنه من عند الله ثاني فكرة أن الله عز وجل منزء أن يثبت في كلامه غير الحق إذا نحن نؤمن بكل كل خبر تضمنه القرآن الكريم تجمنا قطعيا ونعتقد أن منكر ذلك كافر لأن مكذب مكذب خبر الله في كتابه كافر هذا نستنتج القرآن كلام الله الله منزب عن أن يُصب الحق كل ما فيه إذن من أخبار صحيحة هذا هذه المقدمة المنطقية تنقلنا إلى الإيمان بأن كل ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم من كتب سماوية ارزلت على انبياء سابقين وجب ان نؤمن بها بالضرورة وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله فنحن بالتسليم المطلق نؤمن بكل كتاب انزل الله سواء عرفنا اسمه او لم نعرف وسواء عرفنا الرسول الذي أنذر عليه أو لم نعرف وهذا هو معنى الإيمان الإجمالي بالكتب نحن جميعا مؤمنون إيمانا إجماليا بالكتب يعني أي كتاب أنزله الله عز وجل على أي نبي هو حق لا شك فيه وإيماننا بها تصديق لخبر الله تعالى في القرآن القطعي السبوط القطعي الدلالة كان نؤمن تفصيلا أمنا إجمالا الآن نؤمن تفصيلا بالكتب والصحف التي نوه القرآن بها بشيء من التفصيل. وبالقدر الذي فصله القرآن لا نزيد على ذلك ولا ننقص لأن كل ذيادة على ما فصله القرآن لم تصل في واقع حالها إلى درجة فحة النسبة فضلاً عن درجة القطعية، يعني هاي نقطة مهمة جدا نحن نقول ما قاله الله أن الزيادات هذه ظنية. يعني الله عز وجل لما ذكر عن سيدنا يوسف القصة انتهت حينما جاء اهله من مصر وسجدوا له، ولهذا سنود معاني كثيرة في كتاب الله وانتهى الأمر. يا ترى هل تزوج امرأة العزيز ما بنعلم اخي شو احكينا ولا لا ادري القصة فكتت عن هذا الموضوع وانا يجب ان اسكت ما دامت القصة القرآنية فكتت انا يجب ان اسكت اي زيادة اي تشقيق اي اضافة اي تفصيل؟ هذا لا يقدم ولا يؤخر إنما هو ظني وليس قطعي لذلك أريح أنفسكم من زيادات ومن تفصيلات ومن إضافات على الأخبار التي وردت في كتاب الله وأغلب الظن أن الذي سكت الله عنه لا طائل من البحث فيه والذي فصله الله عز وجل يجب أن نستفيض فيه القرآن الكريم أكبرنا تفصيلاً ببعض الكتب السماوية كأول شيء صحف إبراهيم عليه السلام وهي أول ما أعزل الله من كتاب مما لدينا به علم يقيني إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. موسى في صحف إبراهيم والثاني التوراة. وهو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام ويشمل الصحفة التي توقيت إليه في المناجب وهو ثاني ما أنزل الله من كتاب مما لدينا به علم يقينه التفصيل وأسبب الثالث الزبور وهو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا داود عليه السلام وهو ثالث ما أنزل الله من كتب مما لدينا به علم يقيني. والرابع هو الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام وهو رابع ما أنزله الله من كتب مما لدينا به علم يقيني. القرآن ذكر هذه الكتب الأربعة سحف وثلاث كتب قال تعالى مما يؤكد هذا أن لم ينبأ بما في صحف موسى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 في صحف إبراهيم وموسى وأنه هو أبحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة أخرى، وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه هو أهلك عاد الأولى وسنودف ما أبقى وقوم نوح من قبله إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا هذا كله ورد في صحف إبراهيم وموسى أي ورد أن لم يرد بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن تزر وازلة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هذا دليل قطعي قد أفلح من تذكى وذكرتنا ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى إن بعذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إلا الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها أذى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخسروا الناس واخسوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر آيات واضحة وكفتنا عليهم فيها بالتوراة يعني أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والزروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتودا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحيي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسرهم والأغنال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التيرات والإنجيل والقرآن ومن أوثى بعهده من الله فاسترشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم على كتاب الزبور وكل شيء فعلوه في الزبور ورد الذب وعقابه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يعيشها عبادي الصالحون فالإنجيل ورد الإنجيل مع التوراة. ويحصل هم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتحون الآن الموضوع الأخير المتعلق بالكتب المضامين العامة التي اشتركت بها الكتب السماوية كله في آيات كثيرة ربما عز قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه انه لا اله الا انا فاعبده يعني الانبياء جميعا ورسل جميعا والكتب التونذرة جميعا مضمونها كله مضمونها جميعا لا اله الا الا انا فاعبده لا اله الا انا عقيده فاعبده لامان لا اله الا الله ايمان فاعبدون العمل الصالح في جانب نظري اعتقادي وجانب سر في تطبيق نهاية العلم أن ترى أن لا إله إلا الله ونهاية العمل أن تعبد الله كأنك ترى لذلك في نظامين موحدا مشتركا بين كل الكتب وبين كل دعوات الأنبياء الكتب الإسلامية كلها اشتركت في بيان أصول الدين الدين أبو أصول لا أخوغ قائد أساسية التوحيد من أصول الدين الإيمان بوج flats من أصول الدين الإيمان بالرسالات السماوية من أصول الدين الإيمان بالرسول من أصول الدين لذلك أركان الإيمان آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى هذه أصول الدين آخر شيء الله سبحانه وتعالى حكى لنا وصايا لقمان لبنيه في سورة لقمان ودفن هذه الوصايا ما يفيد بأنها وصايا ربانية اقتبتها لقمان مما أنزل الله في الكتب الأولى وتاقم القرآن متاق وصايا يرشي الناس بها مما له الشجة الاستبار والدوء وعلمه تكون هذه الوسائل القرآنية مما سبق حسنا الجائح الكتب الأولى أرجى الله حكاية على رسال سيدنا نكمان قال تعالى وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك نظلم عظيم التوعي ووستنى الإنسان بوائده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فنشكرني ونوالديك إلي المصر وإذ جاهداك على أن تشك به ما ليس لك به علم فلا تكهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فإن بما كنتم تعملوا أنتكوا قال حبة من خردن ستقوم في فقرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني أقبل الصلاة وأقر بالمعروف وأصحى عن المنكر على ما أصابك إما ذلك من عزم الأمور وأقص في مسكك ولا تصعد من الناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في المشيك يغضب من صوتك إن أنكر الأصوات تسوط الحمي لعل هذه الوصايا أستمين جدا إننا وردت في الكتب الأولى التي لم تذكر في القرآن الكريم صراحة إذا الكتب السماوية كلها يجب أن نؤمن بها إجمالا وتفصيلا إجمالا اي كتاب على اي رسول حق من الان لله اما تفصيلا الكتب التي ذكرت في القرآن صراحة يجب ان بها والامان بها جزء من العقيدة التي يجب ان تعلم بالضرورة وان الذي ننكرها كافر هذا الكلام يعني انهونا به موضوع الامان بالكتب وسوف ننتقل شاء الله تعالى بعد أسبوع من هذا الأسبوع إلى موضوع رابع أو خامس من موضوعات العقيدة وهو الإيمان باليوم الآخر. والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين من آداب المكاحل. قل على الزوجة. قال الإمام الغزالي. قال الزوجة في طاعة الزوجي الطاعة لأن الزوجة التي لا تطيع زوجها تشتم في تخريب هذا العش الزوجي في كل ما طلب منها لأنها لا معصوية فيه لأن قاعدة ثابتة لا طاعة لمخلوقا في معصوية الخالق لذلك في حالات إلا الزوج إذا ما تسرد طلق إذا ما ببضايسي وساقتي طلق إذا ما تروح معي على البحر طلق هذا شيء يعني أعرفه تماما واقع إذا ما نذهب للنادي الفلاني طلق فهذا الزوج لضعف إيمان هذه المهرية عنده وجن أو لشركها أو لأنها ترى أن زوجها يفعل ما يقول وأنه إذا فعل ضاعت وصارت بلقاءا عند أهلها لذلك ترى نفسها مضطرة أن تطيعه في هذه المعاصي عندئذ يقع ما لا ينفع الحسبان رغم طاعته له طاعت طاعتها له رغم طاعتها له تنبهه لأنها قالت لا لا أتوأك في معصوية الله وفعل ما شئت هذه هي صفة الزوجة المؤمنة أنه زوجها مقدس فيما لا معصوية لله فيه فإذا أمرها بمعصوية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سيد الصديق رضي الله عنه أول كلمة ألقاها في الناس بعد أن صار خليفة المسلمين قطيعوني ما أطاعت الله فيكم فإن عطيته فلا طاعة لي عليكم ما في إنسان على وجه الأرض يجب أن تطيعني طاعة نعمية أعظم إنسان بعد النبي بإهناع العلماء سيدنا الصدريس لو طرعت شرش على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر ما ساعني قط أعطى المال يزيزني ببكر لو كنت متفذة من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلا تتابعت أنا وأبو بكر فكنت كهتين ومع ذلك قال أطرعوني ما الله فيكم خين أصيتهم فلا طاعة لي عليكم الطاعة عن رياج الواردة بالإسلام أصلاقه قال الإنسان كان عظيم ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء سعى العين والرأي رجال ونحن رجال كل رجل يأخذ منه ويرد عليه إلا فحد هذه قمة الخضراء لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية خالق بالضحر. لا طاعة لدوج ولا لدوجة ولا لمعلم ولا من هو أعلى منك في العمل لا طاعة لمخلوق في معصية خالق شحر السراعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ما فآذنتم لي أنتم إن بولك الذي علمكم السحر فكيف تعلمون لا أقطع أن أوديكم وأجلكم من خلاص ولا في جذوع النخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت أعضب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرفتنا عليه من السحر والله خير وأبقى هذا الملول مباغي عملا وضع السلسة في يميني والقدرة في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما كرفته حتى يغفره الله وأبلك دونه لا طاعة لمن خلوق في محيط الخالق هل كنتم من الزبقينة جدا؟ اسمعنا الثلاث الصالح من جداتنا انه اذا كان هالزوجة شعرت انه زوجة راضي عنا تشعر ان الله راضي عنها ايما هذا حديث صحيح راه الترمذي وسأدفه حسن ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قوكو. إذا صونت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة كل والأدينها طاعة زوجها وهذه المرأة التي تبحث كيف تغيب زوجها كيف تشكته رأيه كيف تعطي أمره هذه امرأة ملعومة عند الله وعند الناس وعطت امرأة إلى النبي عليه السلاة والسلاة فقال لها إذا من حق الزوج على الزوجة نظر إذا أرادها وهي على ظهر بعيراً أن لا عنه هذا هو الهدف الأولى للإحسان فلن في أي ساعة سلون أو نهار يجب أن لا تنتمع, تنتمع عنه وإلا فهي عاطية لربه وبالحق حق لي أن لا تغطي شيئا من بيته إلا بإسمه فإن سعلك كان ذلك كان نوذر عليه ومعلمنته يعني جابت لي الليمون مثلا الليمون ممكن هو صار ممكن في فرابت في اخطاء خمسة كبير خلصت اخطاء ثانيه خمسه اخطاء ثالثه حاجه مهمه في المومن اللي راح الليمون مو مثلا يعني هذا الشيء الثاني بده الزوج الدو. يعرف انه اي شيء تدفعه ولو ذا اجر عليه وزق الا اذا اذهبه لذلك صفه الكرم بالزوج مفضله وصفه الحرص للزوجي مفضله الزوجة المكلافة التي تتلك معنى زوجها من دون تبصر هذه زوجة تعطي الله عز وجل قال بالحقه أن لا تصوب تطوعا إلا بإذنه أبدا سانسعلت ذلك جاءت وعطشت ولم يتقب منها أبدا جاء وعطش الله عز لا يخرج منها هذا الصوم هذا الصوم لم يكن بإذن زوجي وإن خرجت من بيتي بغول إذنه معنى فهل ملائكة حتى ترجع إلى بيتك أو تتوم حقوق الضيش أن تخرج من البيت إلا بإذنه وأن لا ترسل إلا بإذنه ve alda toptuysun, onun biri he, illa o anda. Ve, ve هذه لها صديقة. الصديقة كانت تمشي في الطريق تبعها رجل دخل البيت بعدها قلوبا واتصل. أقامت عليه دعوة عند القاضي فأغرب من أغرب الدعوة في هذا الموضوع أن القاضي سألها ماذا كنت ترتدين؟ ماذا كنت تلبسين؟ ماذا كنت تضعين على وجهك؟ فعرف بالخلال gülü o kadar يعني بكين علموا أهلها لهم العصري مع شهادات عليا ولكنها لا تحسن أن تدير المنزل ولا أن تطلق الطعام ولا أن تحتحول بشكلة البيت فأهلوا مقصرون في هذا تعليم الرسطات تشول إدارة المنزل وحقوق الزوج وواجباتها تجاه الزوج هذا علم أساسي قال أتماء ابن تخارجة الفضاري فقالت لابنتها عند الزواج إنني خرجت من الأوثل الذي فيه درجت فصرت إلى كراش لا تعرفنا وقليلا لا تألفنا فكل ذب أرضا يكن لك سما وكل ذب هادا يكن لك إمادا وكل ذب أبا يكن لك عبدا ولا تلحق به سيقلقك، ولا تبعدي عنه، سينساك. إن دنا ذيك تقرب منه، وإن عافنا عدي عنه. شوف، إياه يكون الزوج الداري، الداري في قضية خارج المنزل، لاعز زوجي تلح على زياده تطلب أحياناً، تطالع أحياناً دون بفجر عليها زوج. شيء جميل جدا إذ دماغيك فقرديني وكذلك العقصة لأذى عنك تبعدي عنه لأكده أرسه والتبعه وحينه فلا يشملنيك إلا طيبا ولا يسمع إلا حسما ولا ينظر إلا جميلة في ثانية رائعة جدا في أمامة بنت الحارث غير هذه الوصية قالت يا بنيتي وإن الوصيلة لم تركت لفهم أدب تركت لجابك منك ولكنها تذكرة للفعل الغاطل ونعومة للعاقل ولكن المرأة استغلت عن الزبنج لغنى <لينا> أمويها أو لشدة حاجتي لما <فيجنا> إليها لكنت أجم <أين> الناس <ناتي> عنه ولكن الرساء للرجال <لين> سرقنا ولهم خلق الرجال يا بنيتي <بليك> إنا خرجت من الأسر الذي فيه عشت إلى سناس لا تعرفينه وقريما لا تألفينه كون ذل أرضا يكن لك سماً كون ذل نزلا يكن لك عماً كون ذل أداً يكن لك عداً ولا توحسي عليه فيقلاك ترحي عليه ولا تتراعي عنه من ساكت منك فقتل منك وإنها عنك تبعدي عنه تحملي عني عشر خفال تكون لك دخلا وذكرا السحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاع إن أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة إن أعظم النساء بركة أقلهن مفر والمعاشرة بحسن السمع والطاع والحفظ للموضع أنسه وسمعه وعلمه فلا يسمن منك إلا طيبا ولا يسمعن منك إلا حسنا ولا ينظر ينظرن منك إلا إلى جليل واستفق الوقت وقت والهدوء عند منامه فإن حرارة الجوع منهبه وتنغوف النوم لبعضه والرعاية على عياله وحشبه فَإِنَّ الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير والرعاية عَلَى الأيام الحسن من حسن التدبير ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا فإنك إن أفشيت سره لن تأمني غدره وإن أفشيت أمره أو غرك صدره سنت تقل مع ذلك السرح أمامه إن كان ترحا والحزن عنده إن كان فإن الأولى من التخطير والثانية من التكذير وكوني أشد ما تكونين له مرافقة يكون أطول ما يكون لك مرافقة واعلمي أنه لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثر رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كردت والله يخير لك في رجل أرصى زوجته بالأدلات من الشعر قال لها خذ العفو مني تفتديني مردت لنا تمت في في ثورة الحين أرقب هذا غضبان كثير وانت ايها البرو كان غضبان يسكوت وانت كان غضبان وانت في نارب لن واقع عربي فذا غضبان تسكوت إذا أبعني سكوت إليك خذ العفوة مني تستديني من ولا في سيرتي حول أرضي ولا تنكرني نقرأ في الدرس مرأة لا هذا تبدأ بدي برعب بدي غساري بدي حتى ينتجر هذا النقر هذا أمراض النساء ولا تنكرني نقرك بس مركب فإنك لا تدرين كيساً مغيظ ولا تكثر الشكوى أيها المرأة خرجت من بيتها تشتكي على زوجها قال عليه الصلاة والسلام أم أكبر المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها أيها المرأة سألت زوجها الطلاقة من غير أن ترى رائحة الجنة يعني من عادة, من عادة النساء غير المؤمنات أنه يدفرنا العشير كل مناسبة كل مشكلة تقول له لم أرى منك خيرا قط إني كان في ملك اسمه ابن عباد وكان نشي بقصره ومن شاهد بركة ماء صافية وقد أثر فيها النسيم العليل، فجعل فيها خطوطا جميلة، نظر شطر بيت، ما تمكن كمله الثاني، انتفت رائجارية أسمت له هذا البيت، رأى ريحه على الماء زرد، أو بدل يخرج اللوجنة أو في تتم أخرى، أجدها وبأدبها وشعريتها تزوجها. قبل الجاي تبرزها وهي هو بلد كان من عباد مشهور من سبب إكرامه لها اشتق مرة إلى أن تعيش حياته الفقر أن تدوس بالليل فجاء بالذك وعجل ببلا وجعلها تدوس فيه ثم هاجم مملكته يعني. الإسلام. فالتجار هذا الملك بإبن كاشفين من شمال إسريقيا. جاء هذا الرجل الملك وقضى على الإسلام وقضى على هؤلاء الملوك. ملوك التوائف. وأنزع السجن. سنوما بديات. يعني الإنسان لا ملك إلا أن يدكي. وكان في الثاني ينقص الزبناته كان ملك. والأقدام حافيته. كإنها لم تتقسكا وكافورا فكانت العلاقة مع زوجته سائد جدا بعد ما دخل السجن بعد ما صار فقيل فكانت تستفي أحيانا فقل له لم أرميك خيرا قط، يقول لها ولا يوم الطين فتسكت والحمد لله رب العالمين الفاتح